دعت إليها الحالة الراهنة التي يعيشها المسلمون الآن <تصفيق> وسورة الأنفال سورة مدنية وهي تتعلق بوقعة بدر التي أعز الله عز وجل فيها جندة برغم قلتهم وبرغم حاجتهم وأنهم كما تعلمون خرجوا من ديارهم مظلومين تركوا الدار عنوة وخلفوا المال وراء ظهورهم أيضا عنوة وبغيا وعدوانا تركوا هذا لله فداء له وفداء لدينه واقعة بدر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الذي أخرجه الشيخان في خبره لما تخلف عن غزوة تبوك قالت وبد قال وبدر أذكر في الناس أذكر في الناس فينسب من حضرها إليها ويقال فلان بدري دون سائر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقال أحدي ولا خندقي ولا تبوك إنما يقال بدري ولأهل بدر خصيصة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعل الله اصطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وقال صلى الله عليه وسلم لا يلد النار أحد شهد بدرا والحديبيه ولما شكا غلام حاطب حاطبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يضربه ويصط عليه فقال غلام حاطب والله يا رسول الله لا يدخل النحاطب النار قال له كذب إنه شهد بدرا فما هي بدر وما هو خبرها على وجه البط لأننا في أمث الحاجة إلى الرجوع مرة أخرى إلى أحداث بدر إننا في نفس حالة الاستضعاف التي عاشها المسلمون الأوائل قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال لهم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فكانوا شراز على هامش الدنيا ما لهم ذكر وما كان للعرب قيمة في الوقت الذي كان اسم الروم وفارس يجلجل في اخر مكان في الدنيا لم يكن للعرب اي سيمة في الدنيا فلما جاء الاسلام اعزهم الله عز وجل ونصرهم مع ان كافة اسباب النصر كانت مع الكافرين قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء يوم بد وقد لخص حال المسلمين قال اللهم إنهم عالة تحملهم اللهم إنهم جياع طافعمهم اللهم إنهم عورات خفسهم اللهم إن تنسى للعفابة لا تؤبده الأرض هذا كان حلوم بعف جيع الله ليس له في الأرض شد يستقرون فيه لما خرجوا ما خرجوا بقصد القتال إنما خرجوا بقصد إحراز العير وقد ذكر الله عز وجل ذلك قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتركها مبهمة الطائفتان العير او النسير هم خرجوا للعير ما خرجوا للنسير نفير الحرب خرجوا على غير استعداد في صحيح مسلم من حديث انس قال صلى الله عليه وسلم لما علم بخبر العير قال من كان ظهره حاضرا فليركب فاراد جماعة كانوا يسكنون في عوالي المدينة ان يذهبوا ويحضروا الظهر قال لا ما كان ظروحا وراء فليركب الاندعير والحماية على العير ضعيفة كان مع ابي سفيان اربعون رجلا فقط فلقلة حاميتهم ندب النبي صلى الله عليه وسلم من كان ظهره حظرا ان يركب هذه قصة الخروج ما خرجوا لنفيذ قال تعالى وَإِذِ يَعِدِكُمُ الله إِحْدَى الصَّائِفَتَيْنِ على الإبهام أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم غير ذات الشوكة اللي هي العيء ليس فيها شوكة وليس فيها سلاح وليس فيها قتال الصحابة يودون ذلك لكن الله لا يريد هذا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته فاختار لهم النفير ولذلك لما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله خرجوا يظنون العير يظنون أن الطائفة هي العير أفلتت العير ونجى أبو سفيان واخذ ساحل البحر ما بقي الا النفير. فحينئذ لما علموا انهم وضعوا في الحرب بلا اختيار جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يجادلونك في الحق. اي في الطائفة التي ظهرت. وتعينت عليهم رغما عنهم. يجادلونك في الحق بعدما تبين. اي تبين لهم ان الطائفة هي النفير وليس العيب. كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون. ثم قال لهم واذ يعدكم الله احدى الصائفتين. اذا لابد ان يظفر لانه وعظ. فلتة العير بقي النفير فيظفر. دي كانت البداية بداية بداية. وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين اكثر. قال تعالى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 اللي هي الأقرب إلى مكة والأبعد من المدينة فلماذا ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى لأن العدوة الدنيا أرض خبار أرض الخبار اللي هي اللينة المسترخية اللي كلها رم تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة ولا يستطيع الذي يحارب أن يكر أو يفر فيها والعدوى القصوى التي نزل المشركون بها كانت ارضا فلبسا لا بأس بها وكان فيها الماء حتى الارض ليست معهم التي يقفون عليها ارض رملي والتي يقف المشركون عليها هي ارض فلبة ثم هناك عامل اخر في جانب المشرفين. قال تعالى والركب أسفل منكم الركب أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته أخذ ساحل البحر نزل وهرب. فالركب العير التي من أجلها خرج المشركون كانت وراء ظهور المشركين تعطيهم حمية للدفاع عنها وكان العرب اذا خرجوا اخذ النساء والاموال حتى يقاتل الرجل حتى اخر رمق ولا يعير ان عرضه ذهب لعدوه نوع من الضغط على النفس إن هو لا يصر اذا كان نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من اجل امرأته فكانوا يأخذوا يحضرون النساء والأولاد خلف الظهور حتى يضاعف من حميتهم وشدتهم وبذل الجهد في القتال فكان الركب اسفل منكم خلف ظهور المشركين يقاتلون بحمية وحرب وغيظ على المسلمين ويقاتلون ايضا بحماية اموالهم التي من اجيها خرجوا. فكل الظروف تساعد المشركين إنما ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى وذكر ضعف المسلمين ليبين أن النصر كان محظة فضل منه تبارك وتعالى إذ لم تساعد الأسباب حالة استضعاف مريرة أموالهم نهبت فاراد الله عز وجل ان يعوضهم لكن العير افلتت وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة تعلمون ايها الاخوة لو ان المسلمين اخذوا العير انما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل فلما افلتت العير اعطى الله عز وجل المسلمين عطاء ما اعطاه احدا قط قبل المسلمين وهي الغنائم التي احلها الله بعد واقعة بدر قال صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم وقال صلى الله عليه وسلم فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوسعد بن نون لما خرج يقاتل الجبارين وواحد من الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرق النار الغنائم قال هذا النبي فيكم الغلول حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذاك كما في حديث ابي هريره الصحيحين فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على العير نزلت ناره من السماء فاحرفته وكانت علامة قبول الغزو وقبول الجهاد آنذاك ان النار تأكل الغنائم ولا يستفيد منها احد فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال فلما رأى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا ما اباحها لهذا الجيل? انما اباحها للمسلمين الى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم? وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم? حالة, حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين مختلفة اشد الاختلاف. مسلمين في غاية البعض والمسي في غاية القوة. كان كانوا يقتسمون التمرات. من قلة الاكل. قلة المدد. المشركون كانوا يذبحون عشرا من الجمال في اليوم الواحد. كانت ثلاثة من المسلمين اعتقبون بعيرا. وخرجوا كما قلت لكم بقصد العير. وقريش خودت بقصد الحرب. وقد تعذبت. وجاءوا يحاذون الله ورسوله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن الآن في حالة ضعف وهوان وذل لدرجة ان المرء يعجز ان يتكلم بكلام واضح ولو كان كلاما كأن يقول مثلا وقد رأى هؤلاء الخنازير والقرب يستعلون ويضربون انا يقول انا هضرب مجرد كلام افضل كلام كلام احنا عارفين انه كلام انا يقول انا هضرب نفقت يدي هو الاخر يقول انا غسلت ايدي من مسلس السلام خلاص توقفت عملية السلام واحنا نقول نحن اخترنا السلام خلاص انا اضرب واهان والمسلمون يصلون خارج المسجد وتقف جنود الشراسه عليهم وهم سدود ويدلوعات وما نستطيع نقول سنحارب ولو كان كلاما لما يصل الحال الى هذا الضعف المهين الذي لا يقبله حر حر رجل بتاع بالعنبر توجع من الحاله دي لما سرقت ايدلوف ولم يجد في قومه من يستنقذ الإبل توجع وتمنى لو كان رجلا من قبيلة محترم قال لو كنت من مازن ما استنقذت إبلي بن اللقيقة من ذهل ابن شيبان إذا لقام بنصر معشر خسن عند الحفيظة إن ذلوثة اللان قوم إذا الشر أبدا ناجريه لهم صاروا إليه زرافات ووحدانا. لا يسألون أخاهم حين أندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وان كانوا ذوي عدد مليار مصر. وان كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وانهانا. وانهانا. وان كانت تافهن. شادر يتخذ قرار. مش هادر يتكلم. وانهانا. يجزون من ظلم اهل الظلم مغفرة ومن افاءة اهل السوء احسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس انسان. حال ده لو عرض على اي عربي نادينا له. لكن عندنا اقبل رفضة. احنا في حالة مهينة. تشبه حال بدر واقل من حال بدر. فكيف انتصروا وهذا هو الدرس الذي ينبغي ان نستفيده من هذه الخطبه كيف انتصروا بين الله عز وجل عوامل النصر الخمسة في مطلع السورة يسألونك عن الانفال كل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم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 لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر كريم ورزق كريم فهذا المطلع لسورة الأنفال علمنا ربنا تبارك وتعالى أن هذه الصائفة من تفرت إلا بالإيمان ولذلك بدأ بوصفهم ثم دخل في الغزوة مباشرة كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. وان فريقا من المؤمنين لكارهون. لبا اذا انتصروا لهذه الصفات. الذين اذا ذكر الله وجلت. والوجل هنا ليس هو الخوف المحض. كما في قوله سبارك وتعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيل. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّ مِنكُم وَجِلُونَ خائِفٌ مَرْعُوبٌ قَالُوا لَا تَخَفْ أَيْ لَا تَخَفْ وَقَالَ تَعَالَى فَلَوْلَمَّا فَلَمَّا رأى أَيْدِيَهُمْ لَا تَفْصِلُ إِلَيْهِ لَتَرَوُهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفة يبقى الوَجَل هنا هو الخِيفَة في الآية الثانية لا الوجل في هذه الآية ليس هو الخوف المحض إنما هو الخوف المخلوط بالحب الذي يورث الطمأنين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أفادهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهؤلاء اذا ذكر الله كما لو ذكر عندك حبيث. اول ما تسمع اسمه يخفق قلبك بشدة. هو ده الوجل. وجل مخروض بحبه. الله نزل احسن الحديث. كتابا متشابها مثاني. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اهو دي علامة الوجر. فبعد ما يذكر اسم الله ويقرع السمع يقشعر الجن هي دي علامة المحب بعد ما يقشعر الجن يطمئن القلب ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ولا تعارض ما بين ان القلب يوجل عند الذكر وما بين القلب يطمئن عند الذكر لان الذكر له مراحل اصمنا من القلب له مراحل اول مرحلة يقشعر الجلد عند سماع اسم الملك وبعد ما تسمع الاسم ينزل على قلبك ضردا وسلاما فهذا الجلد المقشعر يلين ويتفك القشعرير التي شعرت بها اول ما قرع الاسم سمعك ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله وهذا يدل على كمال الحب. رجل محب لربه متعلق به. والواقع اكبر دليل وشاهد على ذلك. خيل لهم اتركوا ملاعب صباكم. واتركوا دياركم. واتركوا اموالكم. فلم يتأخروا. ولم يلتكت الواحد منهم. وهو يمشي. ويبكي على داره التي تركها لان ربه امره بهذا وهذه علامة الحب قال بعض السلف اية في كتاب الله كشفت كل دعي يدعي المحبة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذه علامة الحب اخرج يخرج اقعد يقعد هي دي علامة الحب اذا اول صفة ذكرها الله عز وجل صفة تعلق القلب بالله لان كل الاوامر انما هي فرعا على هذا الاصل الكبير محركات القلوب الى الله ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأعظمها المحبة المحب يعبد الله عز وجل بقلبه والذي يعبده بالخوف وحده أو بالرجاء وحده يعبده عبادة الموظف موظف ذهب ليوقع إنه حضر وشتان بين عبادة هذا وذاك الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم من علامة تعلقك ان تتعلق ببيت حبيبك وهذا مشاهد في الناس في الدنيا وجل ابتلي بعشق مرأة بيت هذه المرأة هو افضل البيوت واحب البيوت الى قلبه المجنون يقول امر على الديار ديار ليلة اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفني قلبي ولكن حب من سكن الديار بحب الحجر بحب الشجر بحب الارض لانها مشت عليه وكانت ساكنه فيه وهذا معنى لا ينكره احد من الناس فان كنت تحب الله عز وجل فانك تحب بيته اللي هو مسجده ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله ولا ظل الا ظل ورجل قلبه معلق في يعني رجل يصلي في المسجد ومطلع قلبه كده من جسمه ومعلقه كده زي النجفة ويطلع للناس بلا قلب. فاذا خرج بلا قلب لا يضره ما فات من الدنيا. ولا يسره ما اقبل عليه منها لان طرس قلبه معلق. زي القنديل كده. ورجل بلا قلب يعني بيهويل ان القلب هو محر ارتكاز نقطة ارتكاز البدن كله القلب. يعني بخارب وعايز يرجع. لان قلبه في المسجد. ودي علامة محبة. من علامة محبته تبارك وتعالى ان يكون اخر مذكور تذكره وأول مذكور تذكره إذا أردت أن تنام إنما تنام على اسمه فهو آخر مذكور ودعت الدنيا بذكره ثم إذا فتحت عينيك وحردت جسمك ورأيت أنك معافا فهو أول مذكور التي هي دي علامة المحب. يذكره قبل ان ينام وهو اول مذكور اذا صحى. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا. يسألونك عن الانفاء. جمع نفل. وهي الغنائن. وكان بعض الصحابة اختصم على الغنائن. فقال لهم. الأنفال لله والرسول ماذا فعلوا سكتوا ورفعوا أيديهم وانفض الخلاف كله ليه لأنه إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وليس جشعا ما أخرجهم الله عز وجل لأجل المال هم يريدون المال لكن الله يريد إعلاء دينه وإعلاء كلمته وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أسألها مش مثالة مال مال خلقتم وما خلقتم لجمع المال وما شرع الجهاد للغناء إنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. وحتى حرف لانتهاء الغاية. فان قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. هي دي الغاية الجهاد. ما خرجوا لمال ايه المال? الله يرث الارض ومن عليها. لو شاء لجعل جعل الجبال ذهبا. وجعل الارض ذهبا من تحت ايديهم. فهو مالك المل وملك الملوك لكن ما لأجل العير خرج فلما خرجوا لاجل الأنفال عشان يعوضوا بقى الخسارة التي خسروها أفلتت العير وقدر الله أن يوضعوا في موضع حرب فإذا تليت عليهم آياته اتفضل في المشكلة الأنفال مختلفين عليه لا زبت لله وللرأس خلاص خلصت الكسف إذا تليت عليهم آياته زادته اليمان وعلى ربهم يتوكلون التوكل هنا يا مربوط ايضا بآية صورة الانثال ونحن نعيض معيض لما نيجي نقول هنغلب امريكا يقول المليون والطبر الخامس المهزوم يضحكوا من اشباقهم ونشوف المغرورين دول نغلب امريكا ده قالها اخوانهم قبل ذلك اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم وفاكل عشان بقى يعني بيصلي الصلاة الخامس ولا بتاعه وبيدعو لو يدعو ايه بامريكا دون اتغروا او مغرورين بالصلاة والدعاء بتاعه غر هؤلاء دينهم قال الله ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ايو انت فقير وانت لا شوكة لك لكن حقك الشر ومن يتوكل على الله فان الله عزيز لا يغلب عز جاره فلا يغلب حكيم ان ينصر الفئة الضعيفة ويمكن لها ليلى لنا حققت الشرط ومن يتوكل على الله احنا نحتاجين ان احنا نتوكل على الله التوكل ليس نقضي الاسباب وانحنا نترك الاسباب لا التوكل هو الاخذ بالسبب واعتماد القلب على الله كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاختبأ في الغار ولو شاء لمشى ولو شاء لرآه المسركون لكنه اختبأ في الغار اخذا بالسبب مع توكل قلبه الكامل على الله قال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احده احدهم تحت قدميه لرآه قال ما ظنك باثني الله ثالثهما هو ذا توكل القلب على الله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 ثم قال تعالى الذين يقيمون الصلاة وهنا تسكب العبارات تخيل ان اكثر من ثلث الامة لا يصلي لا يصلي اصوأ والذين يصلون كثير منهم لا يقيمون الصلاة ودي كلها صفات لابد من توافرها في الجيل الذي سيمتصر. ان الله لا يحابي احدا من عباده. لا يحابيهم. اذا خرجوا من حظيرة العبودية عذبهم. وقد هذبهم. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم. ثم لا يكونوا امثالكم في الجحود والنكران والنقوط. لما يأتي بأقوام يستعملهم في صاعته الصلاة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين العبد والكف ترك الصلاة فمن ثوتها فقد جفر وهي لا تعخذ من مصلي عشر دقائق عشر دقائق يعني بيعد يتكلم في المحمول والسليفونات ويسافر بره بالايام والليالي. ممكن يقف على باب المكتب ساعة وساعتين واذا قيل الله اكبر فانه لا يعظم ربك. الله اكبر مما في يديك. الله اكبر من كل كبير يقول لك حي على الفلاة ولا تريد ان تفلح. فتفور رجلا لا يفلق. والله عز وجل قال يقيمون الصلاة. مجرد رفع الوجه للسماء وانت تصلي انت منهي عنه لانه علامة كبه. لا قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهيان اقواء يرفعون ابصارهم الى الصلاة او لتتخطفن ابصارهم. فرجل واقف في حضرة ملك الملوك ملك الملوك في بعض الكتب الاسرائيلية لما موسى عليه السلام دخل على فرعون بقى في الرحبة خاص قال الله عز وجل له لا تنظر الى لباسه فان قلبه بيده وكان وخذ له الذين جاءوا ينصرونه وهذا كمال العز كمال عز العزيز الذي لا يغلب. اللي هو يهزمه بسلاحه. ويهزمه في عقر داره. وقد خشر الناس ضحى. فلما واحد يقف في حضرة الملك رافع راسه الى السماء. ليه? ان شموخا رأت عز وانت في حضرة الملك اخفض رأتك. مجرد انه بيصلوا يرفع راكو ممنوع فكيف اذا ترك الصلاة بالكلية. فهؤلاء كانوا يصلون والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قائدهم وسيدهم وإليه ينظرون ليل السبعتاشر رمضان ليلة الجمعة اللي هي ليل صبيحة غزوة بدر ظل النبي صلى الله عليه وسلم في العريش. طول الليل. يدعو الله. حتى ثقف البرد من على كتفه من شدة وضع يديه. وهو يقول اللهم نصرك الذي وعث. اللهم انتهت هذه العصابة. لا تعبد في الارض. فانفك ابو بكر بمنكبه وقال يا رسول الله بعض مناشد ربك. فانه منجز لك ما وعد. طول الليه. فكيف يستقبل المسلمون النصر? نصر الوحيد. الذي احرزناه في التاريخ المعاصر. مع الذكر حفلات ورق وغناء. هو ده الشكر يؤس الله عز وجل بنعمه هذا هو الشكر ويطبع الملحدون يكتبون يستمون الله ورسول واذا طالبنا فقط شوف الظل اللي احنا فيه الذين عجزوا رواية حيدر حيدر اللي الازهر قال انها تشتم ربنا تشتم الرسول المؤمنين حق للأديان. كل طلبنا المتواضع الضعيف الذليل ان يحاكم المسؤول فقط. يعدل من الوظيفة فقط. حتى هذه ما حصل ما حدث انه يعدل فقط فقط. ذرا للرماد في العيون. وحتى ينتظر الغيظ المكبوش في القلوب. ان ربنا له انفار في هذه الارض. حتى هذه ما حصل وما كان فان ينفروه. ان الله لا يحابي احدا من عباده. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادب عن الذين يختانوا لانفسهم. حتى لو كان مسلمة. والآية نزلت كما في كتب التفسير يهود ومسلمين في قصة الدرع فانصف الله اليهود وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجادل عن المسلم من المفصد وغلقاء في الصلاة وكنا نشهد صحوة الحمد لله والمساجد بجأة تمتلئ والحمد لله بتمتلئ بالشباب ولكن هذا بالقياس الى مجموع الامة عدد ضعيف. وهذه, وهذه الصلاة. الصلاة. قالت على الذين يخيمون الصلاة. ومما رزقناهم ينفقون. مالك عارية مستردة. وانت اولى به من وارثك. انت اولى به. انت الذي سعبت في جمعك. فلا تجتهد في الجمع للورثة الذين سينسوك بالكلية ويقول فقط. لكن انفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فهذه خمس صفات ذكرها الله في مطلع سورة الانثال قبل ذكر واقعة بجل. ليبين لنا ان هذه المفاتيح الخمسة كانت عوامل النصر في بجل. وللبحث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم هيئ إلى هذه الأمة أمر رسم يعذ فيها أهل طاعتك ويزل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر أقول قولي هذا واستغفر الله لو لكم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وشيئات أعمالنا من يهد الله تعالى خلا مبلله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 اللهم صليت على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيمة في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ذكرنا ايها الاخوة ان الله تبارك وتعالى نصر المستضعفين يوم بدل لما حققوا العبودية على وجهها وخذل المشركين مع قوة عدتهم وكثرة عددهم والارض استضاريس الارض كانت معهم وجاءوا بحمية الجاهلية وكانت العير خلف ظهورهم ومع ذلك خذلوا لماذا اسمع الى السفاف التي من أجلها خذ إلى المشركون كما أن المؤمنين يصروا بهذه الصفات الخمس كانت مقابلها أيضا اصفات ذكرها الله تبارك وتعالى في ذات السورة قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لا ولو أسمعهم لتولوا وهم عرّضون. الصف المقابلة الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم العقل في القلب العقل في القلب وليس في الدماغ. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي بين اللسان وبين القلب سد فهو يقرأ القرآن لكن من جلش حتى يستطعم القلب ولذلك كانت شبهاتهم في غاية التفاهة أي فاضي تلقى اي علم من الصحابة كان يجاوب على الاسئلة اللي هما اللي كان هي كانت يعني سببا في خروجهم عن ديارة اهل السنة والجمعات. افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. الطرق الموصلة للقلب الذي هو محل العقل. بعدد الحواس الخامس. لكن اخطر طريقين يصلوا من الخارج للقلب السمع والبصر اخطر طريقين السمع والبصر قال تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكر. الذين لا يعقلون لان طريق السمع مسدود ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. اي سمع استفارة. من الجارحة بتعمل هو سمع القرآن صحيح لكنه زاد عتوا به ما زاد إيمانا كما ستعلم الآن فهؤلاء كانوا بخلاف المؤمنين المؤمنين إذا ذكر الله إذا طريق سمع مفتوح إذا ذكر الله وجلس إذا طريق سمع مفتوح نزل الذكر على القلب مباشرة فتأفر الكافر لما سمع الذكر وفي استدادة لم يصل هذا الذكر الى القلب حتم الله عز وجل عليه بالضلال المبين ان شر الدواب عند الله اصتم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم في حال كفرهم لتولى وهم معرضون خلاص يبقى هذه الآية هذه الصفة صفة المشركين في مقابل صفة المؤمنين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان الفريق الآخر إذا تليت عليهم آياته زادتهم طغيان قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا كفايا لا تقرأ لا تسمع الحاجة احنا سمعنا وخلاص لو نساء قلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين وتتم في التمرد الطغيان واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فانطر علينا حجار شوف, شوف النسبة وشوف قلة التوفيق انطر علينا حجار ثم يولفه دينا اليه اذا كان هذا هو الحق من عندك يعني احنا متأكدين انه من عندك انت. مش يولفه دينا اليه لا فامطر علينا حجارة من السماء واأتنا بعذاب اليم. يبقى زادوا طغيانا ولا لا? زادوا طغيانا. المسلمين يسمعوا الكلام دي يجدوا ايمان. اية واحدة. كنت ممكن تجعل الصحابي يخرج كل ماله. دي اية واحدة. اية واحدة. دي ابي الدحداح. رضي الله عن ابي الدحداح. الذي لا يعرف سواد المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق في الجنة رباح لا بد دحدا. في سنن في مسنة بزار بسند جيد. ان ابى الدحدا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فنزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة. فقال ابو الدحداح يا رسول الله الله يطلب منا القرن. قال نعم. قال مالي عند ربي ان اقرطه حائطي. قال لك الجنة. قال اني اشهدك انني اقرطه حائط. حائط ابو الدحداح ده دا كان ستمائة نخلة. ستمائة نخلة في المدينة يعني رجل مليار دي. كان الصحابة وكان العرب عايشين المسلمين كانوا عايشين على التمر والماء على الاسودين وهدلك ياكل كم روشفر ميت فالتمر كان عندهم زي الرز عندنا كده وزي الحب 600 مخلة ما يتيبش حتى اثنين للعياد ثلاثة اربعة خمسة ستمائة مخلة قال اني اشهدك انني اقربت ربي حيطي هاد عشان ايا مدل بعدين خرج من المجلس طبعا كان بستان وبني سوء وبني له بيت بداخل البستان لم يدخل البستان لان خلاص معاك بتاع اقرضه ربه ثم نادى فقال يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقرضت ربي حائط هذا فقالت المرأة ربح البيع يا ابا الدحداح فكرة اتجابة بيه لن الصحابة كانوا اذا سمعوا الوحي اول ما يروح البيت النساء يسالون ما نزل من الوحي في هذا اليوم مش هتقوليش ما جبتش تمطم اللي ولا البطاطس ولا البكاء ولا السمت ولا اللحمة اول ما يتصل ما نزل من الوحي ما قال رسول الله سعى سلم في هذا اليوم يوم يتلو عليها بارئ ايات ويتلو عليها بارئ حديث واذا كانت في اقضية من اقضيات اللي سعى سلم قضاها في هذا المجلس يقصها وهكذا تعرف ابو نسا لاش عارف ان disa قم ا춰 بيعلق؛ كان متجوج اثنين و في يوم من الايام هو كان عنده احدى الزوجتين وابن الزوجة التانية كان معاه خلاص يعني مثلا كان عند الزوجة التانية وابن الزوجة الاولى كان معاه في بيت الزوجة التانية فابن الزوجة الاولى اللي هو ابنه بقى من ابن الزوجة الاولى عاصط dai لك وسكن خلاص ما شمتهوش زبط الثاني عقصت. فحمدت الله فشمته انا بقال راح رايح لامه. قال لها انه شمتها وما شمتنيش. خلاص. قالت امه بقى الزجل تقول له ايه? كيف عقصت هي فشمتها وعقص ولدي فلم تشمته. قال انها حمدت الله وهو لم يحمده. قالت له ايه المرة? قالت له احسنة. ما عملتش بقى مشكلة. وقاله وطبعا والحكاية والرواية وثين وثين لان نساء دماغهم فارس. ما لهمش قضية. أصول. قاتلوا عليها. ولزلك طلع الاولاد بيشموا بيشربوا حلفتهم مكينة فيه. وقال لك امهاتهم اللي اللي معاه الترار واللي معاهده تنصر. اللي معاهده تنصر. ويقول لك احنا لازم نعلم البنت عشان خاطر يا ما تكون بقى متعلمة وكويسه معاها سلاح وبتفهم بقى وتنت عارف تربي العيال تبقى استاذه اللغه الانجليزيه وجايبه مدرس انجليزي للولد واخدالك فلوس تنفعه بشيء اصلا وما استطاع ان يربه ولا ي... ولن يستطيع ان يربه الا اذا رجعوا بقى لدراسه القران والسنة وعرفوا كيف يبنى الرجال تشوف ادي التربيه فتقول له احسنت ليه؟ لأنه المثلة ليه هو ارجع المساله الشرع انها حمزة الله. وهو لم يحمد، فانا شمته دونها. وفي فكان ده نتاج جهد الرجال مع النساء. احنا بقى اخوانا. الرجال اهملوا النساء. يطلع مع اصحابه حتى لو خلص صغر يفضل سهران عند اصحابه. طب ولادة. طب والمرأة يرجع على اخر الليل. اول ما المرأة بس يتكلمه كلمتين طيب ارجع بادري عشان يوين عشان نقعد يبتدي يسمعها بقى كان الصحابة غير كده. اول شيء كانوا يحملون الوحيد. والصحابيات كان اول شيء يسألوا عنه الوحيد. عشان كده ليس غريبا. ان تقول ام الدحداح يا ابي الدحداح رابح الزيع. قلت لهش ولادك وكنت بس تسيب لنا متين نخلة ولا ميت نخلة ولا الكلام. اية جعلت ابا الدحداح يخرج من كل ماله. اية واحد. نفس الاية. لما سمعها اليهود ها؟ قالوا إن الله افتقر لأنه طالب القرد من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا يعني عجز السلف ها شوف شوف بقى اللي وذن مطحنة للقلب كيف خرج من ماله وزاده ذلك إيمانا وشوف بقى اليهود ابن اليهود ده اللي مسدود الثك على قلبه وقلبه زي شعر راسه وكذلك اول ما يسمع قرض يقولك ربنا افتقر ربنا عايز يستلف تاخد وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعوا بما قالوا بل يداه قالوا يد أل بل يداه شوف الكرم قالوا يد الله على الافراد قال بل يداه فبسوفتان يمتق كيف يشاء فقال صلى الله عليه وسلم انظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والأرض. صرف على عباده الديه. منذ آدم الى الان. فرض احنا لو حبينا نقيم القاهرة الكبرى بالفلوس. ها? قرى الكبرى دي مساحة بلد في العالم. ولا اغنى بلد في العالم. ولا المتر فيها اغنى بلد اغنى بلد. يقولوا المتر اغنى متر في الدنيا في المدينة. هو اللي المسجد على طول. شو بقى تكلف اهتيالي الـ الـ الـ الارقام هتفرقع. فيش رقم ممكن ابدا يدخل بقى التريليون والكلام ده هو تحيبقى لعب عيال او اول ما نعز بقى الارض ايه تساوي كان. تحب تكيف بيتك. تخلي بيتك كده جنة. تجيب لك عصر اخواشر اخوة مكيف بتقوم وقف العباد. ليه? ما تقدرش على الكهرباء. هاي الشمس ايه? ها? الشمس ايه? اول ما تصلع ما فيش دقايق دقائق لدف الدنيا كلها. وفي ذلك فانظر اليه كم انفق منذ خلق السماوات والارض. لكن واحد بقى ربنا سبحانه الله نجع من التوفيط يسمع من ذا الذي يقرض الله يقول لك افتقى. وفي ذلك اهد الفرق اهد الفرق. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى زكى المؤمنين اذا كليت عليهم اياته زادتهم ايمان. وعلى ربهم نتوكل لان زيادة الايمان تفرض التوكل على طول مش معنى زياده معنى مش معنى توكل كما قلت نفض الاسباب لكن تبقى معتقد ان انت منتصر زي ما احنا كده معتقدين ان احنا منصورين ان شاء الله ايه ده حققنا الشرط اللي ربنا ذكره سبحانه وتعالى مع قله ضعفه يعني انت لو قعدت تقول طيب اقعد كده مخمخ كده وتخيل كده ايه اللي ممكن يحصل عشان ننتصر ممكن اقول لك ما اعرفش انا معرفش احنا كيف ننتصر لكن سننتصر وانا اذكر وواقعة يمكن اكثر الجلوس يفرونها لما اه اه اه اقامت بطورة الايرانية وانا اذكر هذا يعني من باب الاعتدار اه باب الاعتدار يعني مش اطور ايرانية لما طلعت وبعدين حجز الرهائم في السفارة الامريكية وبعدين امريكا حد بتعرف الدنيا عايزة ورد الدنيا كلها ان هو المعلم الكبير والرجل الشرطي بناء الدنيا. تحب بقى فاكرين ان الدنيا هواي. وفاكرين ان السينما برضو حينقلوها في كل مكان تحبوا ايه بطريقة سينمائية عشان يعرفوا الناس كلها ان امريكا بيش حد برا لها بس. هيخطفوا الرهائم كده يطلعوهم من الشباك. والحرب وقتين على الباب. واعدوا في الصحراء بنوا سفارة تماما زي سفار ايرانيين. نفس مدخينها ومخارجها وكلها وعرضها والكلام ده. وهو قالت ازاي? وبدأوا يدربوا الكوماندوس وقفوا شويه ايه جماعه على الباب الحرف وال جماعه ثانيين جوه وقعدوا يصفقوا ليه الحرف ونزلوهم ونزلوهم من الماسوره المجاري وخذلك والجماعة اللي على الباب مش واخدين بالهم من العمليه قال لك خلاص بقى احنا كده ايه عملنا الفيلم 20 ثلاثين مرة وتدربوا يا رجاله وبتاع ونزلت الطائرات الامريكيه على السعر المنخفض لان الرادارات الموجوده في ايران والامريكي فهم عارفين القصة وعارفين الملعوب وخذلك نزلت على سعر منخفض بحيث ان اللي قاعد على الرادار ما يشوفش حاجه دخلت الطائرات الأمريكية في صحراء ايران وايران نايمة. شعرت ان فيه طائرات امريكية دخلت في السحرات بتاعكم. خلاص كده. ووقفت الطائرات ربضت. على, ارض الـ الـ الـ على الارض الايرانية. وبعدين تططر يا معلم. صفر المعلم عشان يروحوا بقى يختفوا البناء العيال من مواشر المجال. الطيارات الطائرات ويطلع تخبط في بعضها. ثم يحصل انفجار الكبير يوم يتنبه الايرانيون النائمون. ان في انفجار حصل في الارض بتاعك. ايه ان حصل لرجالة? قال لك اثنون من الحكاية كذا وكذا وكذا وواحد رئيس جيمي كارثة راح فيه راح فيها يعني فقط في الانتخابات بسبب الفيسة دي. وهذا لك بقى هما لسه شوات عيال او المركبوا طيارة يخبطوا ببعض شغل العيال ده. زي تمشي على الطريق سريع تلاقي مثلا واحد سيطر الله معاه درجة اولى بقاله ثلاثين سنة بسوق عامل حسن اعمالات عايزة. فانطب ف... والتبع قدرها الله سبحانه وتعالى. قدرها الله عز وجل. ما كان احد على ابدا لما يعد يتخيل كده يتخيل السيناريو اللي ممكن لحظة الجو. فيحنا معتقدين ان احنا منصورين. لكن احنا بنهيب بالجماهير لانها ترجع تحقق صفات الخمس. لان الله اهلك المشركين لان هذه الصفات اللي كانت في المشركين مباينة تماما لصفات المؤمنين. اهو. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا فاتمعوا لو نشاء لكلنا مثل هذا ان هذا الا اساطور الاولين واذ قالوا اللهم اي كان هذا هو الحق من عندك وانطر علينا حجارة من السماء او ايكنا بعذاب اليم شف حلم ربك سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيه يا سلام انتفعوا به انتفعوا به برغم انهم كافر فكيف لو امنت به حق الاناق عليه كف وما كان الله يعزبهم. يعزبهم وانت فيه. وما كان الله معزبهم ونستغرقون. خلاص. الذين يقيمون الصلاة. اقاموا الصلاة كما فل النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عشان تقيم الصلاة. احنا بقى بنحيلك على كتاب شيخنا. الشيخ الامام حسنة الايام. محدث بلاد الاسلام. محمد ناصر الدين العلباني رحمه الله. وطيب سراه. كتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من التكبير الى التسليم كأنك تراه. تجيب الكتاب ده وتحفظه زي يقول هو الله رحمه. خلاص قالت? اذا نفذت اللي فيه هتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر. يعني حركات الايه? حركات البدن والقراءة والكلام ده. يبقى بقى الخشوع. وبشر المخبتين. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبه. مخبط خاشع زليل لرب العالمين سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة. طب الجماعة الكفر كانوا يقيموا الصلاة. قال وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاعا وتصديح. شوف بقى الصلاة. زي صوم الجماعة اياه. يأكل كل حاجة يقول لك اسلامة طايل. فين زي تبتاك؟ الله يعني ما بكلش البيض ولا اللحمه، ها ولا اللي فيه روح. روح تبقى ذلك ازاي؟ لده ما بصلي. طب تبقى صلي ازاي؟ أنا تعيد وصفارك حولين كعبة وسأفر. كل اهسف الصورة الكئيدة العقيمة دي نقلت الى ديننا عن طريق الصوفي. روح تبقى ازاي؟ متى علم الناس في ديننا لان الغنى سنة تستبع. وان يأكل المرء اكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الاله وما اذكر القوم الا القلطة. اصعى واختهى بقى اللي مليانة فت ومليانة بقى لحمه وبتاع وبعدين يقوم يهدم. يفل وبعدين يهدم. وثقفوا بقى ايه? في الذكر بتاعه. ان هذا لا يليق بجلال الله. يعني انت لو لو لو في واحد محترم كده ولو منصب والكلام ده وانت عايز منه حاجة واختبالك واسمه مثلا اي علي ابراهيم اي حاجة ورحت بقى قدامه يا علي اطلع لي يا علي يا علي يا علي يا علي يعمل لك ايبقى ان شاء الله علي وقف قدام الباب تطلطط وتعمل له كده وتعود قفله وتطفره اطلع لي يا علي اطلع لي يا علي وهذا ده استهزاء الله الله الله حي الله حي والدول يعمل كده كلهم هاك ويظنون أنهم يذكرون الله. لا. الله نزل احسن الحديث. كتابا متشابها مساء. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربك. عائشة رضي الله عنها لما قيل لها ان في جماعة بيسماء القرآن يغمى عليه. قالت فيه كلام بقى الكلام اللي هو يتوازن بالذهب وكلام قليل بقى قالت ان القرآن اكرم من ان تنزف عليه عقول الرجال. اكرم من انك انت تسمعه تستطم. تسمعه يوغم عليه. القرآن اكرم من كده. وخذلك لأن الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولا الرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يسمع الواحد القرآن كأن ادى القلب حياة بقوة واخدرت على لانه يبذل لله مش يشوره وفوره وفوره وكش بصله وحبتهى على ملخيه عشان يفور كلام ده وهات مشادر يا جدع والكلام ده عشان سمع ايه ان عذابه ربك لا واقع ثالث حدث يسمعوه وانت ابن مالك لما قيل له انت عارف انا ستن بصري في اهل البصرة وانت عارف اول انحكاية دي ما حفرت حفرت في عباد البصرة حكاية النيف اقول انه يغم عليه منه. حصل في عباد البطر. فلما بقى اغم على واحد والثاني والثالث لضعف المحل مع قوة الوارد. واخذلك ضعف المحل اللي هو القلب. مع قوة الوارد عليه اللي هو القرآة. هل في زي فلم يتحملوا. انما الصحابة كانت قلوبهم قوية مع قوة الوارد. عشان كده يستفاف. فانس ابن مالك اول ما فشل مسألة دي في البطرة. وقالوا له بقى بيغمى عليهم يترقوا والكلام ده فقال والله إنا لنذكر الله ولا نجد الذي يجدوه نحن برضو بنذكر ربنا وبيحب ربنا وبيقرع عليهم القرآن وبنقول ايش وخبالك وإنا لنخشى الله أكثر منه وخبالك ازاي فهؤلاء يطوب حولهم ديت يفكروا وتقفوا ومش كده كما وعريانين المداري يا, يا بنيات آل. داري ساعته يقول لك اصفانة بصراحة عفيت ربنا في الهدوم دي ومكتوف من ها هذه ثياب ها الله ها ها ها ها طب وقلبك اللي سود اللي دو ده اللي مليان كوف شو مكتوف وانت برضه بصنوف ديه شو تبقى الورع البارد اللي خده الشكل وتركه الجوهر ها مكاء وتصدية وعرايا كما. ورجال على نشوات. وهذا لك. ديك الصلاة. في مقابل صلاة المؤمنين. الذين يقيمون الصلاة. دي بقى صلاةهم ايه? المكاء والتفليل. حتى كده ربنا قال لهم ايه? فذوقوا العذاب. وقال للمؤمنين ايه? اولئك هم المؤمنون حقا. شوف واحد يصلي. وبعد ما يصلي يدخل جهامل. وهؤلاء حكم الله عز وجل لهم. وربنا لما يعد الواحد ما فيش حد يعرف الجراحة. ومن يهن الله فما له من مكر. خلاص. إذا هؤلاء ثلاثهم اهث مقابل خلاص المؤمنين. ومما رزقناهم ينفقون. عارفين المفارس الشرعي و ينفقون الاموال التي وهبهم الله عز وجل اياها ليرسل اياهم بها. احنا بقى عندنا مجموعة ومش عندنا بس يعني مش في احنا نكلم في امة الاسلام مجموعة كما وصفها الله عز وجل. كنود. كنود جاهل. تخيل لما انت تدب لابنك تصرف عليه. والولد يشتكت. وتأكل المرأة وتصفت عليها. والمرأة تشتكت. ما بيصرفش. وخبالك جاب اي حسرة? كل اللي جابه عربية بمئة الف. دي مين انت رجبة زلموكة ورجبة شبه ورجبة مش عارفين بتاعت? ده انا مكتوف وانا ما شاب العربية. وخبالك انت بقى ما تكون جايب للسيارة اللي ولا جايب السيارة للولد وتقول له مين يقول لك شمال? ويجحد النعمة اديه تشعر انت بالمرارة والحسرة. وتبقى نفتك واحد يعيط عليك. وفي بالك حسنك حزين. يعني يعني انا ارخص واحد. ارخص واحد في الحزبة دي كلها. يعني انا اشغالكم تلك. اقبض وورب. ويجيبي. ما فيش حاجة. وحتى ما فيش شكر. مرارة بقى. شوف بقى اللي بيعصي رب العالمين تبارك وتعالى يديهم يعصوه شوف ليه اسراف السنه شوف اللي بيحصل في السنه بالاموال التي وهدهم الله اياها فلم يقوموا بحق الله فيها حتى لو قال له هات الزكاه بالله ان انا مديون وما في يولك وخدلك ومعاك فلوس ولا يخرج زكاة المال. وهي فرض لازم عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال ومما رزقناهم ينفقون. خلي بالت نكلمك مما دي. انك ومن ما ما تفيد العموم يعني كل أصناف المال. ومن ما انك حدث غير بصيفة كده من اللي عندي. انا ما قلت لاتشي هاد حاجة كبيرة. الالف جنيه عايز خمسة وعشرين وتبتلك تسعمية خمسة وسبعين. يا اخي عن التسعمية خمسة وسبعين ويبرع في الخمسة وعشرين. هدول بحالهم بتوع ربنا. ويستكسرهم. ناس يا ما زي كان بقى عنده اموال طائلة. وحيطلع مثلا سبعين الف تمانين الف الف. عشان كده ربنا بيقدبهم. تعرف تسلطة التلاتة الابرس ولا والاعمى. ربنا عمه ايه? رجع الاول اقرع والآخر أضخم كما كان والاعمى الذي قال للملك اسمع يا هذا والله لقد كنت اعمى فرد الله علي رضي وقنت فقيرا فاعطاني كل الذي ترى. فوالله لا كنت اليوم فرد الله ما رضي ودع ما فأعطاني قال امسك شرَّف الله الله علي رضي وقنت على فأعطاني خلاص الذي شرَّف الله لقد كنت أعمى ربنا سبحانه وتعالى هيقدبك بامراسك. اللي ما بتشبعش. هتاخد كل حاجة. وتبقى الزكاة فلاقبتك برضو. يبقى انا في الشكر. وخدت كل حاجة واصلتها. ويطلع في يوم القيامة عليان برضو. قدتش الزكاة. وخبرك في بعض الحديث المكذوبة انا طبعا محتاجش ليها. خارف. بس انا ايه? بقول مكذوبة عشان برضو ايه في بعض الناس قد يطفرناها حديث. لكن انا هقولها على سيسنان الحديث. خلاص. اه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اذا غضب على اهل الارض قيل يا بركات ارتفع يا عين اتسعي يا انعاء لا تشبعي خلاص وانا اقول لك حاجة عينك دي قديه يعني انت مثلا لو جبت كده خشبة ونقرط فيها ايه نقرتين كده على قد عينك وضفت كده. ممكن تشوف حواليك وفوق وتحت. ها? ما تشوفش اللي حواليك ولا فوق ولا تحت. طب عينك اللي هي قدل حتة اللي انت حضرتها في الخاسبة. وانت بقى كده بتشوف كل حاجة ولا لا? ها? هذه العين شملت الفضاء الفسيح. كذلك العين دية. وسع جدا جدا. لدرجة انك انت لو صلتها على غيرك او على مال غيرك برضو مش هكفيه. زي ما دخل فالفضائي الوازع يقول فالفضائي الوازع يقول كل حاجة موضع. فربونا سبحانه تعالى لما وهبك المال فرض عليك في زكاة وامتحنك بذلك واختبرك. قال تعالى ولا يتمموا الخبيثة منه تنفقوه. ولستم بآخريه الا ان تغنضوا فيه. يعني انت حفظ نفسك لكان الفقير. واخذلك ما تروحش بقى على المال السعبان والبضاعة مني مثل. واخذلك ازاي? وفي بعض الناس مثلا ايه دلوا حدين فاماكلوا عليه. يجي الزكاة تقول والله ديت لديك هل ممكن اعتبر من الزكاة? يعني ما بقاش بالزكاة لما مات. وما عدت اتعارف تجيب. لا يا حب. دي بقى مش بالزكاة لاني بالزكاة يلزمها نية قبل اخراج المال دي ما تحتفظ من الزكاة. ها? لما مات يبقى ساعة ربنا وتبلك ازاي البضاعه نايمه وانا بجري مش عارف اجيب الفلوس المساكين البسه بقى فرده مشطوفه من هنا وفرده متعوره من هنا وهنا عيب في الفانيله دي وعيب في الخمار ده ده لا ولا يكلموا الخبيث منه تنفقون ان حط نفسك مكان الفقير لو انت مكان الفقير ولدك بيعطيه الا انتم هتموتوا فيه ويتغمض عينك يقول لها ليه مش عايز تبص من رداءه الايه البضاعه فحط نفسك مكان الايه مكان الفقير يبقى انت لازم انك انت ايه تخرج كرام اموالك عن طواعية. خلاص كده? وربنا ربنا سعادة بقى. طب الجماعة الكفرة ازا كبتا ولا الاموال بتاخذ بقصد الاموال بيعنيه ما هي ايه? ان الذين كفر ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فتينفقونها. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبوه. والذين كفروا الى جهنم يحفروا. شوف اموال المؤمنين رايحة فيهم. ومما رزقناهم. وبحثين في نكتة حلوة. كلمة رزقناهم. فنوه الله عز وجل بذاته العلي وانه هو الذي اعطاه. خلاص كده عشان كده دورك لهم. لما دبع يذكر اموال الكافرين ما قال رزقناه. ها? انما احالهم الى انفسهم. ومن احاله الله الى نفسه فقد هلك. ان الذين كفروا ينفقون امواله هم. واخذلك ليفدوا عن خبيل الله. فسينفقونه. ثم تكونوا عليهم حسر ثم يغلبون. في ناس. وطبعا ما فيش حد يفهم بقى نابع كفرهم. لكن في ناس من المسلمين فغيري لكن المغفلين. يجي واحد يقول لي والله عايزين ننصب على الكتاب ده واخد بالك ونوزعه على الناس بدون ما يسأل السؤال الطبيعي لو رجل فاهم والدين دي يشغله كان يقول والله انا على السجاده افضل سجده من الجانب ووزع بس هات لي من حد من اهل العلم الموثوقين ان الكتاب ده المعلومات اللي فيه صح واخد بالك ولا اضعهوله لا ده اول ما يقول له الله فيك سبع عزين بقوله عبد بكام ده قد كده اخد. الورع اللي يقول لك عقوبة تارك الصلاة وتوحف المساجد اليوم مع اللقينة هو الكلام ده. عاقب خمستاشة خاصلة. وفي ذلك حديث ما تجوب على النبي. عائفة السلام. وتدخل المساجد تقول ايه حديث علي بن بنها طالب النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي لا تلمك الا ايه? بعد انك تعمل اربعة ترد الخطوم ومش عارف تصدق بربعة الف درهم كذا باطل. لا يصح عن النبي. حديث عائفة السلام. اللي بيتكلم لك من القران يجي لي الجمعه ويصلي اربع ركعات والكلام ده الحاجه باطل ايضا الكره على بعض الحديث يجي واحد كده ببساطه كده ما مثلا دفع 200 300 جنيه ويروح ياخد الورقه في مكان تصوير وهذا تصويره وعله في في المساجد وما علم انهم يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخنا ومن اغرب ما رايت كان امام مسجد في تبسط فيه هو قاعد طلعت فلقيت واحد بوزع كتاب. خد بان كتاب فلاقيت وصية عبد الله بن السلطان. اعترف الكتاب هو بس اول ورقتين وحكيت بقى ايه انه دمي حني وان فيه شوق في الجبتيسي. عبدالله السلطان ده يطلع مين ده. قال لك ده الصحاب. وهذا الصحابي لم يخلق حتى الان. وكذلك اهو واحد بقال لك قصة. وقصة بتخالف المعلوم من الدين للضرورة. بالضرورة. بالضرورة يعني ايه? يعني يستوي فيه علم الخاصة وعلم العام ادي معنى كلمة معلوم مين بالضرورة. يعني الصلاة فرض خلاص. الصلاة فرض الكل عارف العالم الكبير والجاهل الحقير يعرف ان الصلاة ايه? فرض. يبقى صربية صلاة من المعلوم من الدين بالضرورة. استوى فيها علم الخاصة مع علم ما علم مع علم العام خلاص كده <تصفيق> <تصفيق> خلصت القصه ان عبد الله بن سلطان ده كان ماشي على حل شعر هو كان راجل عيبي كل حاجه طقعت في دماغه يعملها عايز يزني يذني عايز يشرب خمور مش عايز يصلي ما يصليش مش عايز يصلي ما يركزش كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام زعلان منه بس شكله بيعمل كل ده وهو زعلان لا يقن عليه حد ها ولا يلف كده ولا اي حاجة من كده انما زعلان منه واخد جنب مات عبد الله بن سلطان وبعدين اه جد بقى مرأة دون الصحابة يخبطوا على الباب عشان لا يكفنوه ويكفنوه الامان فتقوم المرأة من داخل مرأة عبدالله فتقول ما للفساء اللي على الباب قالوا لها يا امت الله هذا رسول الله ومن معه. ها شفت التركيبة اه متأسفين خالص الساعة وتأسفك للنبي عليه الصلاة والسلام اه ايه اللي جاب النبي عليه الصلاة والسلام له لما قالوا يا صلاة على فل لا. فل على مين? وإذان وداعر فاجر على سام رمضان ولا عمل حاجر على فل عليه ما تعلن منه. ها? يومين زي جبريل عليه السلام. ها? يجوب السبع الصباح. وقد ملأ الاخر. فيعمر النبي فعثان يقول لا. ان ربك يأمر ان التفل على العبدالي بالسلطان. إذان الداعر الفاجر لما سامش رمضان ولا يراكع ولا عمل اي حاجة له? اي. فيقوم النبي على صفلان ممتثل مقام رب ويجري هو الصحابة خبط على الباب من اللي مش عارف ايه ساتحت لهم البي. خدوا الامانة لا وكذلك راجع بقى النبي صلى الله عليه مش عارف ايه القتل. مندهش. فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم مظهر الجاهد. اللي مش عارف حاجة. الراجل ده كان بيعمل كل حاجة روحش. ايه كل جنة ازاي ده? ازاي الامر دي ربنا العملية دي مش. طيب احسن واحد يحل لنا اللي فات منين يلا بينا على مرات وبعد ما كانوا ايه ده الراجل ده كان بيعمل يا ماك الله ماذا كانت العبده قال لا يا رسول الله ده كان زاعد ثاني فاجر وصرى وضان ما تعملش ما تخليش ما تسويه غير النهى انت بقى قلبك غير النهى هو ما الحدث كله هنا و... وانا مش هنهي المثل كله اخلصت اجمال بالقصة حتى نقلبك الثلاثة. غير عنها اذا كانت ليلة النصف من شعبان. ها? يا ولده كان عنده كتافة اربع ورقات. كان يوم ارن اربع ورقات. طيب مالك ازاي? وعليها للسنة الجاي. بايش اكبر جد. يوم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قول من سره ان يكون له اجر موس ويراهي وموس وعيس ومحمد فليطرا هذا الذكر اجر قول العسل وطبعا فتت في الكلام الكلام ده شيء جن بقى والواحد بقى دماغه لما بيجي الكلام ده بحس ان دماغه ناحيه صارت من وهو بيصلي عليه الصلاه سبب المكذوب الحقير ذا هو اللي واحد طبعه لوجه الله طبعه لوجه الله وطبعه على وجه الله على رقبة فلان فلان قال لك لما جايت نفس لا أداء الحريات. كل حرية مسك كاس. ها وعملت إيه زنجبيل وخذت وقله خذ مني يا عبد الله تقول لا خذ مني يا عبد الله إيه حكاية السلامهون بكتابه كده 400 صفه واخد بالك ازاي طلع النبي عصيان من ده من المسائل دي ها فتخيل كتاب ينشر في بلد دينها الرسم الاسلام في فوضى عامه لو في هيئة كبار العلماء تمنع اي بني ادم ينشر ورق الا اذا كان اهلا ينشر له هي فوضى في الناس فوضى في الخداع فوضى في الترخيص كتب ما لها اول والآب ومليانة بالفسوق والكفر والفجور والأسواء وهو واحد من الناس المسلمين ده لابة عارف الكوع من الكرفوع اللي له ايه راية الناس بعد كتاب ده لوجه الله ده استفسد فيه سيرة واحد صحابي جليل ها فيقول له وحنكتب بقى اطبع على ما تقول انه لوجه الله لوجه الله يعني استبي مصر لوجه الله لا والله ده وجه الشيطان الرجيء ما لله فيه حرج في هذا الكتاب فكرنا بالتفل اللي ان جوزها قتل ها? وبعدين راح الباعة فتأجر واحد يقتل اللي قتل جزهة. فقول لك يدفعك اركو الله انا فيه عن مشارك يبتعوها يبكر قلت اقتله الوجه الله. ها? المرة ده انا اقتله الوجه الناس كده ببلاش يعني. شخص روض. تخبرك? فادي امواله التنفة. تخبرك? فاحنا عايزين برضو بكرمين. اي واحد يجي يقول له هات هتقرشين عشان ما ينشر ورقة. هات قرشين حتى ننشر كتاب. انا عايز على طول كده يقول طيب والله هات لتسجيح من حد من اهل العلم او مقدمة من حد من اهل العلم يوجد هذا الكتاب. اقول هذا الكتاب اللي فيه مش مضاد الكتاب السنة. وانا على استعداد ما انا مش كده يسلم رآبته. ها? احنا يقولنا بنقول ربنا سبحانه تعالى. وذكر اموال الذين كفلوا. وتوعدهم. وحسم القضية. زي ما قال اولئك هم المؤمنون حقا. قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عنك بلاد فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة يعني لهم القيامة ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أسأل الله تبارك تعالى أن ينسعني وإذاكم بما ويعلمنا وإن يعلمنا ما جهلنا أقول قبل هذا أستغل الله لي ولكم وقال الله وسلم وبرك على نبينا محمد الحمد بالله رب العالمين